السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بالإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات لهذه اللقاءات الأسبوعية المتجددة والتي وسمها شيخنا حفظه الله تعالى بالأحكام الفقهية في سؤال وجواب وما زلنا نطرح التساؤلات حول أحكام النكاح واليوم بإذن الله جل وعلا أو الليلة عفوا بإذن الله جل وعلا وبما نتكلم. عن تتمت الدرس الماضي في الأسبوع الماضي ونتكلم عن الإشاد ثم نردفه بالعيوب في النكاح إن قدر الله جل وعلا بداية نرحب بشيخنا حفظه الله تعالى أحسن والله الله إليك شيخنا وحفظك حضرة يبارك حي. كنا قد توقفنا في الليلة الماضية يوم الأحد الماضي ليلة الأحد عن عند الإشهاد على النكاح فهناك حديث مشهور بين الناس قال يسمعونه كثيرا في المساجد قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فهل لفظة شاهدي عدل تصح على رسول الله اولا وما ترتب على ذلك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فكل طرق لفظة وشاهدة عدل ضعيفة والضاف فيها شديد لكن جرى عليه عمل المسلمين إلا أن هناك من أهل العلم كشيخ لسامة مية رحمه الله تعالى يقول ما حاصله إن الإعلان أقوى من مجرد الإشهاد أقوى من مجرد الإشهاد بمعنى إذا قال الناس تحدثوا فلان تزوج فلانة فلان تزوج فلانة ورؤيه أنه يدخل عليها ويخرج من عندها وتحدث الناس بذلك فهذا الاعلان يراه الشيخ للسنتميع اقوى من مجرد الاشهاد اذا انت قلت بعد ذلك فلان تزوج فلانه بناء على كلام الناس وبناء على دخوله وخروجه دخوله وخروجه عليها فبعض العلماء يقولون ذلك لكن الجمهور على اثبات الشاهدين العدلين في النكاح وإن كان النص ضعيفا وقد لا يخفي عليك أن هناك احيانا احاديث ضعيفه بل وضعيفه جدا ولكن جرى عليه عمل المسلمين حلول الحول على المال حتى يبلغ النصاب حلول الحول على المال حتى يزكى ليس فيها حديث ثابت ولكن عمل المسلمين على على هذا الحديث كتغير لون الماء وطعمه ورائحته بنجاسة الحديث الورد في هذا المال ضعيفة ولكن جرى عليها عمل الناس ف شفاعة الشفاء التي تتأتى من جراء عمل الناس به أو قوة عمل الناس بها ترفع ترفع شيئا ما من لا أقول من ضعف الحديث إنما تقوي العمل قوي العمال أقيس العامة لما جاز الاشهاد على المليات فجاز الاشهاد على الأفضاع من باب أولى من باب الأفضاع أقوى من من ال من المليات يعني فلان سيعاشر امرأة فلان سيجامع امرأة سيدخل بها يبني بها احتاج إلى إشهاد دفعا للإنكار فالمصالح العامة للمسلمين اقتضت أن يكون هناك شهود يشهدون على يشهدون على الزواج والله أعلم لكن هب أن هذا أن الخطورة تكمن في ماذا هب أن شابا خطب فتاة وجاء وليها قال زوجتك ابنتي زوجتك ابنتي ولم يكن هناك شهود يشهدون الزواج في في هل يبطل الزواج أم أن الزواج يصح وله أن يشهد بعد ذلك يقول يا جماعة اشهدكم أني زوجت ابنتي لفلان وفلان يقول أنا قبلت هذه الزيجة هذه الخطورة تكمن في هذه الجزئية من الجزئيات والله أعلم نعم لأن عند إنكر أحد الأطراف ضاعت الحقوق كلها هل الإشهاد يلزم فيه شاهدين عدل أم يجوز أن يكون شاهد وامرأتين معهم إذا قلنا بالأقيسة نعم. التي سنبني عليها لأن الخبر ضعيف نعم. إذا كان المال استلدم استلدم اثنين مما نرضى من الشهداء الله يقول لم يكون رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء وإذا كان الطلاق الطلاق يستلزم شاهده عدل لأن الله قال هو طبعا إذا وقع الطلاق بدون إشهاد الطلاق واقع لكن لتوثيق الحقوق استلزم الأمر شاهده عدل فليكن في النكاح كذلك نعم الجمهور من العلماء لا يجوزون شهادات النساء في النكاح ولا في الطلاق رأي الجمهور هذا ما أدري ما الحجة التي حملت الجمهور على عدم الاستشهاد بالمرأة في النكاح والطلاق إلا أنهم قالوا أن أن الأبضاء تحتاج إلى قوة في, في الشهادة وقد قال الله أن تضل أحدهم فتذكر أحدهم الأخرى فشهادتها في الأبضاء ضعيفة لكنها على هذا الجمهور الجمهور يقولون لا تصح في المرقة في النكاح ولا في الطلاق ولا في الحدود بل في الحدود نقل إجماع نعم نعم أحسن الله عليك شيخنا هل أحد عنده سؤال في الشهود حتى ننتقل للعيوة؟ هل ورد في مرة أنه أشهد؟ هل ورد في الرسول أن الرسول عليه السلام أشهد في زوجات؟ زوجاته كانت علنية زوجاته كانت علنية أتوه وقالوا في السبي امرأة لا تصلح إلا لك يا رسول الله رشحوها لو فتزوجها يعني ما هو الكلام على تخصيص اثنين باعينين ما يعني افترض انه ليس امامنا اثنين الان وواحد قال الاخ زوجتك اختي قال قبلت الزواج والناس مسمون لكن هل يلزم ان يثبت في في العقد ان فلان وفلان ما كان على عهد الرسول قسائم اصلا لم يكن على عدد الرسول قسيم الزواج مش موجودة. القسائم والإشهاد قوية في هذه الأزمان لخراب الزمن لخراب الزمن أي لا ممكن شخص يكون من الشهود فاسق لكن جبر هذا بمعرفة الناس عموما يعني أنت عموما الزيجات في بلادنا كيف تكون يعني تكون الزيجات في مجالس عامة تزويج في مسجد مثلا يقول ولي الزوجة للعروس زوجتك ابنتي ولكن فقط الذي يثبت في القسيمة شخصان فالإعلان أقوى من مجرد الإشار كما قال ابن تيميه نعم الله يكمل هل سؤال في الإشهاد قبل أن ننتقل من هذه الجزية شهادة الأعمى إذا كان يعرف الأصوات يعني إذا كان الأعمى يعرف الأصوات لكن الأعمى لن يشهد على التوقيع لن يشهد على التوقيع إنما الأعمى يعرف زيدا اول البنت ويعرف عمرا العروس فزيد يقول لعمر والأعمى يسمع أنا زوجت ابنتي فأنا خليق قابلت منك زوجها، فالأعم سمع وعارف الأصوات يشهد، وأنا سمعت زيدا يقول عمر كذا، لكن ليس له أن يشهد على القسيمة، لأنه لا يرى المكتوب فيها ولا يرى إلا حتى إذا قرأت عليه يعني إذا قرأت عليه لا يدري ما فيه، لذا قرء أمينا. ممكن القرى يقرأ شيء ليس في القسائب نعم حلال المازون يأتي الى البيت بيت عاوس والشهد شهدين معه وثم بعد ذلك ينصرف ولا يرجع الى المسجد حين ابرام العقد هل يكفي هذا؟ المازون لا يلزم توجده عند ابرام العقد لا الشهيدين هم مضوا مجرد في القسيمة في البيت هو العقد تم الذي يصنع في بلادنا الآن أن العرو أن والد العروس الولي يذهب مع الزوج أو مع من يريد الزواج إلى الم المأذون الموثق سيوثقان العقد ويش يشهدان اثنين على توثيق العقد زوج تم الذي يفعل في المسجد هذا لا نعرفه أصلا تكرير العقد في المسجد إن فلان تزوج فلانة أو أشهدكم أني زوجته تكريروا بهذه الطريقة لا نعلم له أصلا إلا إذا أدخله قوم في الآلام وقالوا الآلام يتسع بس. ما اشترت المزون المأذون هذا ما هو إلا رجل موثق لا لا فئدة المأذون إلا توثيق العقود فقط لعدم إضاءة الحقوق ولما كان عنده على هذا الرسول ما كان فيه عدس أبدا يعني مهنة المزونية دي ما كانت في هذا الرسول أبدا نعم إنما تأتت في حال خراب الزمم ممكن مرات تتزوج عشرة أشخاص أقول أنا ما تزوجت إذا تم القبض عليه أقول أنا ما تزوجت ولا يستطيع أحد أن يقيم عليها دعو نعم. نعم أحسن الله لك شكرا ننتقل للعيوب في النكاح شيخنا هناك عيوب تختص بالرجال وعيوب تختص بالنساء وكذلك هناك عيوب مشتركة فنبدأ بالعيوب التي عند الرجال مثلا مثل الرجل العنين أو المجبوب وما ترتب على هذا من أحكام هل يفسخ العقد إذا علمت بالعيب الذي عنده أم تطلق أم منه ما أمر العيوب تفضل. النصوص فيها شحيحة نعم. النصوص في مسألة العيوب شحيحة لكن سيكون البناء على عمومات تفضل. سيكون البناء على عمومات والعيوب هذه من المسائل التي لا بد أن يرجع فيها إلى مجلس قضاء إلى مجلس قضاء العيوب متفاوتة جدا وايضا النصوص فيها شاحة جدا فهناك عيوب عامة الناس يستطيعون أن يقول لا يصلح الزواج مثلا رجل مصاب بالجزاء نعم. مرض الجزام والنبي قال فر من المجدون فرارك من الأسافة والجزام سبب من أسبابه المعشرات والمخالطات فعامة المسلمين وخاصتهم يقول هذا عيب لا يصبح أن نسلم البنت لهذا الرجل فإذا غش الرجل في هذه الحال أخذت البنت مستحقاتها كاملة و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 والوالعنا الرضق في النساء والعنا في في الردق المرأة يكون محل الجماع مسدود تماما بالله حتى لا تستطيع أن تجري فيها عمليه جراحية مسدود إلى حد كبير لا يتعذر على الزوج تماما أن يعاشرها فالمرأة سترد بهذا ويرد للزوج حقه لأنه هو المتضرر وهو مغشوش في هذه الحالة إلا إذا قالوا ابنتنا رتقاء وأخبروه وأقاموا الشهود على ذلك هو يتحمل النتيجة إذا كان هو عنين لا يستطيع أن يعاشر النساء أصلا لأن عدم استطاعت مغشرة النساء وغش الناس يفسخ هناك أمران مثلا مثل البرص امرأة برصاء فالبرص يتعاوذ بالله منه و لا تستطيع المرأة أن تؤدي أن الرجل الحق معه يفسق العقد عند جماهي العلماء لكن امرأة مثلا أسمي مثال، شعروها خشن بعض الشيء شعروها خشن بعض الشيء تختلف عن امرأة صلعاء يعني افترض أنها امرأة صلعاء الصلع يرد به الزهوك يرد به الالنكاح لكن شارى أكرد شوي هذه مسألة متفوتة في نظر الناس والناس علم من حالهم أن الرجل قد يكون أكرد وأن المرأة قد تكون كذلك فهو مع المستحدثات التي ظهرت الآن سن تخرج لك بعض الأدوية وبعض الأشياء الخفيفة نعم تصلح من شعرة تصلح من شعرة فهناك أيوب يعني أكاد أن يكون متفق عليها وعيوب عرفا يتغاضى عنها فلذلك بتكون قضية تنظر في هذه الحالة العيوب الكبيرة مثلا وهناك عيوب صغيرة متفوتة بين الناس بلا شك إن هناك نعم. عيوب كبيرة وعيوب صغيرة نعم. يعني مثلا سأدخل لك قضية شاهدتها وناقشت يعني قضية دخلنا في التحقيق فيها واحد من الناس يريد أن يطلق زوجته، ف الناس يقولون امسك عليك زوجك تقل لا امسك عليك زوجك وهو كاتم تمام قال لا تجبروني علىها انا اريد ان اطلق لماذا قال دي هي دينه واخلقها طيبة واخلقها كريمة وجلس اثنين سناء مفرطا عليها في كل الجوانب نعم لكن هناك سبب ما أستطيع أن أصلح به ما السبب لأن هناك مترتبات هل عياذا بالله بغي قد ليست ببغي ابدا في النهاية توصلني إلى النقال قال رائحة فمها كريهة جدا لا أطيقها منذ أن أدخل الغرفه وإن شئتم أرسلوا من النساء من تشعر فارسلوا النساء أنت تشم ف نفرنا نفرنا بشدة. طيب أنت في العاء في الخطوبة؟ قال خطوبة استعملت أشياء أضاءت الرائحة إلى حد ما. فرائحه الفم هذه الأمر كان متفاوت أيضا. لا نستطيع أن نقول كل من فما رائحة ليست بطيبة أنها يرد النكاح و. إنما هناك حدود لكل شيء هناك لكل شيء حدود متعارف عليها مثلا قد يكون لغوب فم الصائم واحد صائم أو كانت صائمة ولا أحسنها ليست بطيبة ولغوب فم الصائم عند الله أطيب ريح المسك لكن قد تكون عفوا خلوف فم الصائم لكن قد تكون جملته كذا مرض مرض الجشاء المصحوب بالرائحة الكريهة فالحان كل رائحة رائحة كريهة جدا فالعيوب الأمر فيها نسبي العيوب الأمر فيها نسبي ولا يضطرد الحكم فيها في إنما يشكل مجلس تحكيم من الصالحين والعلم والخبرة والفا للفصل بينهما في النزاعات لأن النزاعات أغلبها تكون نزاعات من أجل المد من أجل الأموال نعم نعم هذا إن خفي على أحد الزوجين العيب الذي عند الآخر. طب هب هناك عيوب ضعيفة مثل العرج الع العيب هذا أيضا الذي ذكرناه قد يكون في الرجل. طبعا. نعم. فقد تكون رائحة فم الرجل منفرغة التنفير. نعم. قد تكون أيضا. وذاك ننصح الأخوة بالإتمام بأفواههم. يعني في مثلا زوج رائحته من مليئة بالدخان ومليء بالشيش ورائحة تنفر البعيد. وياتي يريد من امرأة قبل او يريد منها ما شد كنا اطيق وتمتنع عن الفراش فلا عذر حينئذ أو او الاخرى مثلا خارجه من المطبخ وكان فمها كأن سمع مطبخ تجد في الفم ريحه البصل وريحه الثوم وريحه العدس تدخل تجد يعني فعلى الاخوات ان يعتنين بالاسنان والرسول عليه السلام قال اكثرت عليكم في السواك لولا نشق على أمتي لا مرتون بالسواك عند كل صلاة كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك كان إذا قام من الليل يصلي يشو صفاه بالسواك السواك مرضات, للفم مرضات للرب مطهرة للفم نصوص كثيرة جدا في السواك في مرض موت يستن أحسن استناد ويستاك أحسن استياك قبل الموت عليه علي الصلاة, الصلاة, الصلاة فيعني يرجع الاهتمام مثل نعم العيوب الظاهرة يا شيخانة مثل العرج أو مثلا العمى إلى آخره لا العمى واضح مش نعم العمى واضح أني أقصد هي... الفقايا يفرقون بين العيوب الظاهرة والتي خفيت على أحد الزوجين. لا خفيت في هذا إذا نعم. واحد راح لوحدها عمياء معارف من الأصل النعم لو رضي إلا إذا قالت له أنا مبصرة وطلعت عمياء دغش نعم لكي يكونوا على الحكثة من يوته بشغار أنا في يوم عشانا كهذه بوايس يعني مثل مثلا عمل عملية ومركب شرايح ولم يخبر هل هذه الشرائح تعوقه عن المعاشرة الزوجية ولا تعوق؟ فإذا كانت تعوق عن المعاشرة الزوجية فلا حق في أن تقدر قدر هذا الضرر ومن ثم تطلب الانفصال لكن هناك أيضا عيوب مثل مثلا امرأة تقدم لها رجل ويعلم تمام العلم أنه لا ينجب أنه عقيم يعني يعلم أجر كل التحاليل لا أقول تمام العلم لأن الرزاق هو الله على لحظة تتغير الأحوال لكن حلل وقتا وأكد له الأطباء بجملتهم فيما ظهر من الأمر أنه لا ينجب أخفى ذلك على المرأة واكتشفت المرأة ذلك بعد الزواج هل لها أن تطلب الطلاق للضرر أو ليس لها أن تطلب الطلاق للضرر جوز عدد من العلماء أن يجوز لها ذلك أما إذا قدر الله عليه أنه لم ينجب بعد الزواج ولم يكن يعلم إذا فرقت ستكون مختلعة والعادة نفس الشيء نفس الشيء زكاة المرأة تعلم أنها لا تنجب وتعلم أنها لا تحيض إلى غير ذلك نادم البيان هل هناك فرق بين العقم عند الرجل أو المرأة لأن لعل البعض بعض الناس يسأل فيقول مثلا الرجل له عنده سعة أن يعد من الشهات أكلمونها على الغش قبل الزواج نعم نعم أما بعد الزواج اذا كان لا يعلم ولا تعلم ما في قدر الله سبحانه لا. اختلف الامر سؤال رجل تزوج بامراه وعند الرؤيه الشرعيه لبست ثيابا واسعا جدا فلما دخل بها واذا سمينه جدا فهل له الرد بهذا النكاح لا في هذه نفس المساله نسبية يعني مساله نسبيه هو دخل وهي ترتدي الجلباب الملحفة في الواسع وهو يريدها رفيعة فوجدت سمينة متحمل لكن إذا كان السمنة وصلت إلى حد يخرج عن حد الاعتياد يخرج عن حد تكون غش الغش طبعا ترد بالسلع يعني يأخذ بأمرها هي ستكون قضية ممكن تقول لا أنا دخلت له ب... دخلت عنده لبسة لبسي بين جسمي هذا لا تكون لا تتصور أنها إذا دخلت لبسة ملحفة وهي نحيفة ستجعلها الملحفة لا لا تقول تف... إلى حد ما تكون معروفة هل يتحدث بالقولين همك الشيخة شهود هل يتحدث بالقولين هادانا قالت عند البناء رأى الجسد على حقيقة قضاء إذا دخل بها خلاص طبعا إذا مم. دخل بها واستجاز أن يدخل بها خلاص نعم. هنا في العيوب أطبع فتأتي مثلا الامرأة تسقي هذا الرجل سحرا فيشتأي كل منهوف على المدينة لا هذه مسألة أخرى يحافظ على نفسه لأنه بالشكل ده إذا قلنا أن الرجل كان مسحور ويراه ضاعت الحقول كلها يعني لا في عيوب متعمدة مثل مثل مش تكونة تيس ليس كونها تسحر الزوج أو الزوج يسحرها ليس ذلك أيام مثلاً يعني وضعت امرأة الطفل اللي تسألني هو الفداء قالت متقدم لي خاطب فهل يجوز لي أن أخرج له بلون برونزي البرونزي مش في مع... لا ألف برونزى يعني قال لا بلون برونزي لون إيه لون الشعر تصبغي بلون برونزي قد لا الوجه هتصبغي الوجه بلون فوجدت ان هناك طرق يفعلونها تجلس في الشمس وتتعرض بعض المواد تضعها نعم. على الجسم ساعة ساعتين نعم. أو ثلاث ساعات وبعد كده يثبت هذا الشيء فيها شهورا فهذا ما بلا شك. نعم. <تصفيق> والعطورون عندهم والذين يبيعون مستحضرات التجميل عندهم مواد الآن تستخدم لمدة مثلا ممكن فعاليتها لمده ساعتين أو ثلاث ساعات قدر زمن الخطوبة يضخم الشفايف يعني تشعر ان الشفايف يعني مليئه ومنتفخه تسعد الزوجي مثلا الشفايف تنتفخ والخدود تنتفخ و بعض الأجزاء في الجسم تنتفخ، فمواد فطبعا كل هذا الغش لابد من النظر في قدر الغش الذي تم والقاضي يقدر القاضي له مجال في هذا الباب. هذي مسألة ثانية زوج محكوم عليه محكوم عليه يبين بخمسة عشر عام. ولم يخبر الزوجة وفيق في الاستئناس على اساس بدي يطلع من الاستئناس ودخل خرجنا من مسألة الغش دي لطلاق سمتلاق للضرس شايف طلاق وطلاق للضرر <تصفيق> البكارة قال علماؤنا المتقدمون ال بقارة قد تذهبها الوثبة وقد تذهبها الحيطة فليس معنى أن امرأة ليست بكر أنها زنية ليس معنى أن امرأة ليست بكر أنها زنية فقد تكون البقارة ذهبت نتيجة قفزة قد تكون البقارة ذهبت نتيجة حيض شديد كما يقولون ولأحيانا قضية عرضت لنا اسمحوا يعني اني استحمل ذكر الاشياء لكن طفل طفلا ومات طفل بقلم كفه عبث به في فليس معنى ان البقره ذهبت انها سند ابدا ليس هذا معنى قد يكون وقد لا يكون فليس عيبا ما دامت مستامنه ولم يقم شهود على ذلك واحيانا شخص يتزوج امراه ويعاشرها وتكون على وشك الانجاب وهي ما زالت بكره في الظاهر عمليات للتخسيس في, في جسمها كثير فالرجل عقل فلما دخل الامر نسبي ايضا امراهنا اجرت عمليات جراحيه لي... لي... ز... للتخسيس فظهرت ترهلات في في جسمها او كانت مريضه نفسيا تعبان تعب عقلي واخذت ادويه سكنتها لمدة ولكن هذه النوبات تعاودها لابد من البيان لابد من البيان لكن عند الانفصال يلزم النظر في قدر الضرر وقدر الغش لا لابد فيها من فيها تقايد عام ليس بناء على نصوص خاصة في كل مسألة رجل تزوج شيخنا وبعد الزواج علم أنه عقيما أو أخبره الأطباء بذلك فقالت المرأة يعيش معك على ما أنت عليه ونصبر ونحتسب ثم بعد مدة طلبته بالطلاق المفارقات وتابع على هذا نعم المفارقات الزوجية كالطلاق كل الفسخ لا غير ذلك لا ابواب مستقله وكل ما ستتكلم به حال لكنها ستكون في الغالب قضايا منشؤها المال التشاحح بالمال فينظر فيها بصوره مكتمله ورحمه الله لم تخبر لم تخبر سيب وشيل الله ما عايبه ان يرده به الزواج شخص يعني ضد ختمه في قليل قال المرأة لا حق في الولد للولد مع زوجها مما الدليل في الدليل هي رغبت لها الحق في ان تلد لا الحق في ان تلد انت, انت تقصد عفوا ان الكلام كان ايه الاول عشان لنا في مسألة تفترق عن رجل تزوج امرأة وهو يعلم أنها أنه لا ينجب وأن أو أن يختلف عن ما إذا تزوج امرأة وقدر الله عليها عدم الإنجاب. فالولد تضمنت غش إن المرأة من حقها أن تسكن ويكون لها ذرية أن تسكن ويكون لها زورية جرت عادة المسلمين أو المسلمات على ذلك المرأة تريد أن تنجب ويكون لها زورية غشت في هذا الباب أنت تتكلم عن الدليل على المرأة لا حق في الإنجاب؟ نعم يقول هذا ليس لتنضروبيات إن كلها إنجاب أمسمم يمنعوها من هي تمل عمليات؟ أنا سألتك عن هل الرجل له الحق في الإنجاب من عدم هؤلاء ليس له الحق في الإنجاب تدوجب تدوجب. استهباب ولا استهباب, استهباب. طيب ما يزبط شيء لذلك الحق في لكن جرى عرف المسلمين على أن المرأة لها رغبة في الإنجاب كما أن الرجل له رغبة في الإنجاب ويتتدوج من أجل الاستقرار والإنجاب والمعشرات فإذا قال الرجل غشها هو لا ينجي بعقهم فهذا نوع من الواضح أليس بغشة عند العامة كلهم وحتى ما ذكره ده الشيخ ده أنا السيد أنا تكلمت على أن يعطي المطأة حق الولاد هل لها بهذا السبب أن تفارقة؟ لها أن تفارقة في المفارقات الزوجية يعني افترض أن رجلا تزوج امرأت وهي امرأة سوية وقال بعد الزواج لا أريد الإنجاب منك قالت وانا لا أريد المعيشة معك وتخاصة وتحكم إلى قاضي القاضي سيقرر بما عليه حتى زلمك في مسألة نص عمل الناس عمل الناس, الناس عموماً الحيناء الطلبة للخُل ولا حق في حقوقها وبتبحث عنها احنا قلنا نؤجل هذه المفارقات الزوجيه توافق على ذلك توبع ما <تغلق> إيه ذكر الشيخ سند حتب على وجهنا. من المفارقات الزوجية ما مو... تدخلش الموضوع في الموضوع معن مو... نحب مو... مو... مو... مو... نفتحه لكن <تصفيق> هنفسد الدرس القادم بالشكل. إذا كان أحد عنده سؤال في العيوب يركز فيه ونرجع المفارقات إلى المفارقات. نها وقت آخر إحنا ليس لسنا إن... في الطلاق الآن. معنى الليل القادمة إن شاء الله نتمم من بعد ذلك يقرر الشيخ ما الذي سيكون بعد ذلك إن شاء الله. <تصفيق> في المفارقات ايضا في المفارقات إن معروف عنها مرض معين كالصرع مثلا نحو ذلك عن أمها وعن جدتها وعن فهل؟ النصح وبين بورك لهم عموما النصح والبيان يلزمان لكن قد تكون هناك عيوب تستلزم البيان وعيوب يستحب فيها البيان ولا يجب ده أبد المسألة نسبية بلا شك نسبية بلا شك يعني في أسرة أعرفها سبحان الله يعني الحمد لله الذي أعفنا وإياكم أسرة معروفة بأنهم يأتون إلى سن معين على وجه التقريب ويصابون بالعمل معروف حتى إن ناس منهم كثيرون يتوقعون توقع كل شيء بيد الله أن يصابوا بالعمى في هذه السنة قل ذلك في المصر فمثله يبين لل... يبين لل... للناس هذا كل كلام يا أبو ويس انهزام منك أمام الطب أمام الطب المعاصر الحمد لله يعني وهو أصلا كلام باطل من عدة وجوه نعم. مثلا يقولون زواج الأقارب يسبب أمراضا ويسبب تخلفات عقلية فنقول الآتي إن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن إلى قوله وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي معك ويقول الله سبحانه لما بين المحرمات من النساء ووحل لكم ما وراء ذلك ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بجينب بنت جحش بنت عمته وزوج علي بفاطمة فأنجبت له الحسن والحسين سيدي الشباب اهل الجنة رضي الله تعالى عنهما وجرت عادة العرب أن القبائل يتزوجون من بعضهم بل أنت قبيلة مثل قبيلتك لا يزوجون من خارج القبيلة والحمد لله أنت جئ تسويا جئ تسويا من فضل الله والسلف الصالح من الصحابة تجد المقاربات متداخلة الأنساب مع المصاهرات قضائل في الصعيد بلاد إخوانك الجلوس الله يحفظهم جميعا بعضهم يصر أن لا يتزوج من خارج القبيلة والأولاد الحمد لله لجبال فكما ان المرض يتاتى في الاقربين يتاتى في الابعدين وامر الله نافذ امر الله نافذ يا نعم, أحسن الله شغل... نعم. وأدم يعني خلقت من ضلع وكان الابناء الواحد يتزوج باخته في زمن ادم أي ما في الموجود نعم الله ينور عليك هل تود فضيلته أن تضيف شيئا قبل لا إخواني في يتعلق و... بالعيوب يتعلق بالشروط بي... نعم بارك الله فيه إذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة أو هذه الليلة نسأل الله أن يبارك في عمر شيخنا وفي علمه ولدي ومالي وأهله وجميع الحاضرين والسامعين اللهم آمين وإلى لقاء قادم نستودعكم الله إلى الليلة القادمة في الأحد المقبل بعد صلاة العشاء إن شاء الله عز وجل بنصف ساعة نختم أحكام النكاح مع مسائل متفرقة مع شيخنا حفظه الله تعالى نستودعكم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على ضيره انا ومالك تبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا الله وما انا